ست وثلاثين للهجرة على صاحب الهجرة أفضل الصلاة والسلام والموافق من ثلاثين يناير لعام الفين خمسة للميلاد نأخذ درسا ونواصل من دروس الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو قول المصنف رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعبادة بارك أسلو معانتي جمعات عسرت ربيع الثاني شحن أربعة مئة سلاسان شدشتن هجرية كمؤون يناير قلت الشحن عسرت حمشتن ميلادي إن شاء الله تبارك وتعالى نغط المالاتيوز درسنا أصدر ما زعبا زى زع ختاب حذنا يزل لنا الأصول الثلاثة سلسة مسرة أويان زخونا نقرات وزى ختاب زياء الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة كابتيد عواز قبرونا يتوحيد مالتي كم قول إذا شرحها ذلو ما لك قلتها ذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ محمد بن عثيمين بقالوا ما درس واسده ما لاتيو الشيخ محمد بن عبدالوهاب تقيسوه ذلو بذلك ختابه ما لاتيو إذا تقيسوه ذلو مسألة سادماني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعبادة اتزعابي رب سبحانه وتعالى عزيز وجل توحيد كالتوحيد عبيد ازاز ربي ايعززه ذريته الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو اي التوحيد توحيد ما انتهى مالتي افراد الله بالعباده افراد مالت نحاده ربي حادث جبر ماك حادثه لذونه ربي نباينه نبيحته مالك فتجزوه نباينه نبيحته فتجزوزياتو وحيد التوحيد ثقلتان التوحيد اذا يعمل بده رئيس الشيخ ابن عثيمين انتبه بال التوحيد قلت كله التوحيد لغه مصدر وحد يوحد توحيد كيف وحد يوحد وحد فعل الماضي يوحد فعل المضارع نصدر دماء توحيدا سغذي من جهزة توحيدة بالكالب بقانقوا عربين دخلينها مالتي اي جعل الشيء واحدا نحادي نقر حادي قيرو عرب دحرينا وهذا لا يتحقق الا بنفي واثبات زيد المخراقط ايكلينيو الا بنفي واثبات نفي مالك حدا نجرقط نسقولك نفي زي كون نجر واثبات نتيز كتأتو ما نتي زملكوتو دمى ابزي بدازي كتوو زي ادما مرقص مالك اثبات فلذي تزيناتو خطوصو نصقو تزيناتو اتخا حادة كتبه لذي بغانقو عرب توحيدي ببهر نفي الحكم عما سوى الموحد عما سوى الموحد اذي حادنةو ترى اقل سقولوا سقولوا ايناتو نلكا صردو خطهم زيادة التوحيد وإثباته له مثلنا نتكأ تناتو ما نعطو يقبع ويخطب زيادة التوحيد فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله حدثت توحيده ملوك غوناي كرينيو كثابت حتى يشهد اللا إله إلا الله إذا كلمة لا إله إلا الله كنت نقر أتغالي لأله نافي أشفر. وإثبات تم في جميع ما يعبد من دون الله ربك ديفك كلهم زمن متعوز زملوه من ربك كان زخون النكر زملوه الذي اوم وفي نفس الوقت اثبات قالوا مالتيو حاجه كويسى مالتي حاجه مالت الله بين مقذات تزقوا بعو الله ترى يختر ذات توحيد فيلفي عما سوى الله تعالى ربك قد يفكى زل مقزاة كله ينزقه اي قباعين اي فك اديني نزاي ربك اي فك كبلن كله ويثبتها لله وحده نحاده رب دماء نحاده الله تراحي زل قباعه لدماء يراقض زل نحاده الله تراح مخانا اليه يراقض الزب قوان قو عرب وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله عبتيني شارع عند حرمت انتايتو القمزي التوحيد عرفه المؤلف بقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا شباب انتايلو قالت ايبان له زا توحيد قلت سان كل انتايلو التوحيد هو افراد الله بالعبادة توحيد زباهان نحاذ الله كتكزاء نبينو قيركا قل نبينه قلت بالصفر لخاذ يا ثاتوش أي أن تعبد الله وحده لا شريك لا شريك به ش... لا تشرك به شيئا نحاد ربي نحاد الله كتقزة نخام الشارك تخي قبر كاللون لا تشرك به نبي مرسلا زخوانة نبي للتلاخر لأخ رسول مصربي اي تشاركو مغنياتهم مخلوقي ايضا خلال الرسول وفي نفس الوقت ابلاز بالكابزوم قالوا دي كسبات رسالة حزوث الاجمات اكتفاضل انتقلنا نحنا قم انبياء كم مرسلين ايقلنا لكن هولان النبي تباهيرو درجانا يا رب خنق صحو اي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم درجانا يا ربي عيب تصحون يوم اذا عباده ونربط بكر الصديق رضي الله عنه زوله من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات النبي ززاز نفر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم موته يوم الى خطبه يبو ومن كان يعبد الله ان الله حي لا يموت ربي رزق الزادنا بربي كل جزى هيا ويعايموتنا كذلك وانا ملكا مقربا كم اقول نقرب زخوننا بربي ملائكه كم جبريل عليه الصلاه والسلام ولا ملكا نجس جميعا كلاتم كنغزو امي بلنان ولا احد من الخلق زكونز قز نجزو مخلوقي يلا نذب الناس ذكر حدا الله رحمزه اقبال لانه هو الخالق سبحانه وتعالى بل تفر بل تفرده وحده بالعباده محبة وتعظيما وقال الآن ربي سبحانه وتعالى نبينه نقزعه أمو خآني فطوة الله اللي وخلو أبرع سيئوين كبريتا خنفلت ألونا يا ربي ورغبتاً تي أبعدو زلو خيرات دليناها هرفرفوت قرناها ما لاتيو خنقزعه نربي ورغبتاً كاب ربي فارحنا ون نفرحنا من ربي خنقزعه ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم إذا توحيد جاء كبيرا نقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب نيتا توحيد جالي زلو مالاتيو نذا توحيد رسلات كلهم زلتا لأخوها أستاذ المعني؟ توحيد كم ترى رب سبحانه وتعالى يقولوا ولقد بعثنا في كل امه رسولا اشهد الله والشني وايش طاغوت نحذر رب تجوز عباده طاغوت كبشرك حقهم نزعنا تلاهم كلهم الرسل لكن ابزي وجچا واغاته مستو مشركين صدمني توحجر زي تقبل ونزم رسلات بازي دماني أبداً كسبنا بتوحيتم اللسو وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا في الله وحده كمتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستمؤ من زبلوه ما لدي بل بقى أب عم مستم رسولات ما لديو بتوحيت لدي أب معرفة النهاية قدفوا قدفوا شرك قدفوا نسمع مساء بيهم رب سبحانه وتعالى نظم مشركين كفار عزيبهم سيجعن بياف توحيد يمجمرهم بينما قليئهم دعاة نساء الله السلام والعافية تزعى به رب زعى الززاز توحيد قديفهم ودعوانا نقبر جلنا نابلو باتي زايد اللي كجمروه زي قبو بوي جمرو مالذي اتاتا دين ازلا بتوحيد كجمرو نذي اقني فما كنباعل جماعة التبليغ وجماعة اخوان المسلمين وغير امزيعتهم بتاتو حدا يجمرو نخلهم انبياء والرسل ما خالفهم مالو مالذي إذن الزغاني بذل قامت عن ذي كله بيجي بتوحيد كن قدس بتوحيد كن هناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به كاب ذي بحفل شودماني كان لأقال لتوحيد اللون السودماني نحادى الله سبحانه وتعالى قمت بزوخ لنا نأتي الله نربي سبحانه وتعالى ترحذ ملكة نحوخ نوفه سبحانه وتعالى ترحذ ملكة وذن احنا قرات الله عن ربي ذي ملكة نحوم ربي الشكر كاد فتح لك ربيه والله ذهبه كا ربي رتك ذهبه كا ربي الزقن كام مخلوق عنده حرق تعليب كايره مخلوق عنده حرق ابشرك توضى الله أول إعادة الله مخلوق مخلوق اذي عبيد يللل اي كايلون اذي عبيد ربي تراحيه ثلاثي اتن ربي ذي ملكات كاب ربي نتلبه سبحانه بربي بدعاء ما قبرنا يا الله نبال كمزو رب سبحانه وتعالى جبوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كمزو حليف كاقل المخلوق كمزو داريته بالكاير هزو مخلوق زائي كباكانيو بل صراحة كازو دماني عرب شركي تودغ اللقاء ربنا نفرح مالك وأنواع التوحيد ثلاثة عينتات ما يتوحيد ثلاثتين شباب باختصار بحث الزبالة ذي نحزن عينتات نايتوحيد كن لي وذلك عن طريق الاستقراء والتتبع ما التي إذي قامتا يرقب أمو مشايخ السلفين كالاستقرار والتتبع قرآن كله مسكره هو. أحاديث كتب العقيدة كتب العقيدة كتب العقيدة في النهاية المشرع شو إذي سلستة زيوة رقب أمو فالذي عينتات نايتوحيد سلستة رحم زيًا كن سنستقبل كله ابتي ام غاقله بارك الله فيكم اتحمت مجلسك كل تخرج من كل تخل لكن بحفشوا اللي حركينا يلو شيخ عثيمين زي ان سلست عن وعد التوحيد الوانا جنا ابو فرع تنفرك يا عتنا مالك الاول قداميتي توحيد الربيه توحيد هاشبه تعلم له توحيد الروبية الروبوبية انتا ما لدي ربي زخلق ربي زخسكس كتبه طيب وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق من ربي سبحانه وتعالى بينه خالق بينه زخلقه والملك كان قوّن نقسل الناس نعيز القبّاء معلّاك زوّننان ونفسيّن وكل مخلوق زوّنن ربيّه والتدبيق دمّا نعلمه لكل مخلوقات سمّه حاد ربيّي خمّل بحضر زفا نقل كيف سأتحاد حاد إذا قلت بالتخيل توحيد الروبية عند هو توحيد الله بأفعاله باتي تقباراتنا يا ربي توحيد كتقبر زيادة توحيد الروبية قلت تقباراتنا يا ربي ما بزوح تقبارات عنه قاله الشيخ خاباتم الشيخ منعتيمين كتوصلنا تنعو خالق مخانو فتاري الملك والناني مخانو مدبر كان أول نمول مخلوقات زم حذر مخان قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتيل الله خالق كل شيء رب سبحانه وتعالى من زخوان نقرد ربي زاد مع سورة الزمر بن رخباء آية قصري سسا كلتا وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو بذكا رب سبحانه وتعالى سن كان يرزقكم رزقي قالو ديو اب سماي وخن امره كب سماي ما يرزقكم زلو ما بموقع قالوا الودي خالي بجكه ربي ايه ذي قل نعم انتا حطي نزوم مشركين ذا قررهم يا عالم ده رزق وقو اللغوزي نعم لا اله الا هو بلو بجكه او قويتاز ببهال مالت الله ربي بجكه او ربي الله حدا ربي زياد مع الصورة فاطر نخبه اياه سلسته وقال تعالى خمون رب سبحانه وتعالى انتايلو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير زياد ما سورة الملك الرغبة آياء بطر حاجة. تبارك الذي بيده الملك تبارك عيت عظم وكثر خيره اتخير ناتو بزح زخنة زياد بركة خيرك بزح بركة زياد ما عبيد ربيع اتخيرات ناتو دماني بزحن تبارك الذي بيده الملك أبي يديه يدماني نفس الناس نفس الناس ما يدوني أنه آخرا أمو قآني زفرد حاد قويتا الملك الرخبة آية قطر حادا وقال تعالى خموة رب سبحانه وتعالى انتعالوا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا لام الانتباه بالوع يعني نرداء ما لاتي له الخلق نعيوتي مخلاق وإذن ما نعيو ذنب الكثرة المختار ما لاتي والأمر تتعزازون تتعزازين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن هاشبة فيكون كنت الوازقون انا قرتكو سلذي ذي رب سبحانه وتعالى انتايه يشكروه كله بيده بيده الخير وهو على كل شيء كل ذكاء له ويفا سوحيد قرنا نلمنه كاب منقونيا بمخلوقين ان انا اكا خنو بلون ربي والحياذ بالله هذه زي منقونيا زينا الشركين وقال تعالى طبعا افزا ايا ذيان تايلو افزا ما تبارك الله رب العالمين تبارك ازو اخواني الله نعي عالم و لعدم رب من ربك اديك كل نقر عالم بالبارك لذلك شوخ محمد بن عبدالوهاب الحمد لله رب العالمين كتربوها مسفل مالاتيو فصرات مسفل سران تايلو وكل ماتي والله عالم رب قليفك كل عالمي وأنا واحد من ذلك العالم أنا دماء حادة أبتم عالمي عالم الإنس ما لدي. عالم الجن تبه عالم ناجنب. عالم الملائكة عالم السماء عالم الأرض كل جاء عالم كل غاز خلق أحد أبويته رب سبحانه وتعالى قال ايتي عين ما توحيد سالس ايتي بحضر زبالة خطوصا لكم ساعات اخرى سلجل لا مالتي الثاني قال ايتي توحيد الالوهية توحيدنا المجزاة يا زياخر و قالوا مشايخ السلفيين انتها يقولوا لذا توحيد الالوهية كترقموان كلو وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد بل تكبراتنا إذا كسبت قرنا أن رب سبحانه وتعالى التكبراتنا كله توحيدكم نقبرهم كلنا إذ ياء توحيد العلوهية نبلا ابتتكبراتنا يا رب تقينوه ربوبيا نبلا ابتتكبراتنا هنا تقينوه يا الشباب إنتين نبلا توحيد العلوهية نبلا مالذي وهو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وحده ربك قد ذا بان لا مع الله احدا يعبده ويتقرب اليه تعبده ويتقرب اليه مالك ناب ذخولنا بذكره مالك ناب ذخولنا مخلوق سواء يوزل ويخون يوز زي بقوله كذكر اذكر رب. ربك ار رب ار بن ونقول لك أخوة لأننا كتبا هذا الشركي نحن نتكاقا نحادي ربي هذا القزاء كتبا هذا التوفيق كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه سنة خمتين أي ربي سبحانه وتعالى إذا قبروا مكر الرب قوموا قرون بمخلوق هكذا المغنيات عبادة مجزعتين لربي راح تملكت يا درقاء الثالثة تاريخنا اللواء بارك الله فيكم الثالث روث على سيتي. توحيد الأسماء والصفات توحيد كنقبر أبتي أسماء نعي ربي أبتي مجلسي نعي ربي سبحانه وتعالى وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه باته سبحانه وتعالى شم زهابه ربي من نفسه ما لديه بعله شم زهابه بوغن عمنا لنا الله حلقه تشمنا يا ربي الرحمن الرحيم فقلوا لأسماتنا يا ربي سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اذي سنه ساي آيه التوحيد نحاجه ربي بتشومو كتامل تي معنا ناتودماني كتامل ترقوم نايتي شومو مالتي وصف به نفسه في كتابه القران شمي كمزيته لرب سبحانه وتعالى بتا شني ربنا امن كمون ارتمغله غلطه رب سبحانه وتعالى انا خمزي ايلو نفسه تغليصوا بزي صفاتنا رب سبحانه وتعالى مقلتي بوخ عمم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كم أول من ملحثنا يا رسول صلى الله عليه وسلم قلت له رب ندحر نفسه قال لي سواء مالتي مالتي, مالتي صلى الله عليه وسلم تقصه مالتي وذلك بإثبات ما أثبته بتي ربي الراجز وظلوك أنا الراجز أتعلم ونفي ما نفاه كم اول اتي اي كون كون كم ذنب حريلنا دماغ الناس قول من غير تحريف ترقوم كايك اي اركا مالاتي تحريف مالات ترقوم كايك اي اركا ولا تعطيل اذي ترقوم يبلن كتب اللماغ دي تعطيل أي تصرحون أن لغة وبنغير تكيف كمون رب سبحانه وتعالى كنذي أيضا كميل كتبا مثلا رب سبحانه وتعالى انتهى الرحمن على العكش السواء جميع السلام إذا استواء أنت لنفسر الله أي علاء وارتفع ربي كبير ولع العرش حد إمام مالك ماتيو إن الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استواء ربي سبحانه وتعالى ولع العرش كبير كيف استواء كميل الكبير زلو أبلع العرش فغضب الإمام مالك حرقهم يعني نسمعهم وناتزوا حتزي لا صحابي فلتو ولا تابعين فلتو كيف استواء كميل الكبير زلو فإمام مالك نتعلم من يسم الاستواء ومعلوم كميل كبير من الزبل فلتو لعلى عرشه كم زلوا بدا قرآن زيارة بذاته بنفسه الاستماع معروب والكيف مجهول لكن كميله كبير الله تلكاني ازيل نحن نفلط ونظر لي بالله. والسؤال عنه بدعة كميله لعلى عرشه وتي زلوا ما بدعة حديش سؤالي لا صحابة اي فلطوا ولا تابعنهم اي فلطوا اي فقال اخرجوه اوطوه فبزم مجلته في رواة وما اراه الا مبتدعا سيسا بذيب بدعهم اتسألوا ماذا حدتوه حدش نبر الرسول ولا الصحابة ولا التابعين فامر به فاخرج خبزان مجلسي جاء الامام مالك صوي جمه لذي كميل نحطت يبننا حنقولنا خبصعو اي كي لني مغنياتون احنا بربخب امنا نعلى عرش اللي اقوم اسبلنا امنا بذيان لكن كميل يو بعيننا اي رأي ولا تمثيل كمقود رب سبحانه وتعالى نديم الصل كنبليه بلنا اذا اربع تنقرات زي اسل عنده ما مرتين تفين مالتي في باب الاسماء والصفات تحريف ترقم بغيار مالتي ترقمه بكير كان كيرو تعطيل كمول ترقوم يا بلن كنبل يا بلن كمناي معطله ترقوم يفضوني نايلون تراح تقفوا لكن ترقوم علو ومن غير تكييف ستلز ي دماغها ما يلي الامور خلي بل يا بلن ولا تمثيل نزل يمثل كويس خلي بل رب سبحانه وتعالى ما خنز ينسى كلمه ليس كمثله شيء وهو السميع أيش البصير أيوة نعزم السميع لكن وهو السميع السميع بصير ري أبدأ هذه إثبات ونفي صفة الصفة السمع البصر وفي نفس الوقت نعزم من الله فانت رب سبحانه وتعالى يقول قل هو الله احد احد يرد الله الصمد يعني تصمد اليه الامور الله الصمد لم يلد اي اي ولد ابدا اي ولدن سبحانه وتعالى ولم يولد اي تولدا دم ولم يكن له كفوا نعوذ بالله الكايل الا ذقونه ما كل وحده نعوذ بالله الجوتايل رب سبحانه وتعالى بنس لله زي ابقى كل التوحيد وكفار قريش ربما ليس لهم حدا محا عزمة ليلة نبو ثلاثين ثلاثة عينتات توخيد يا شبار تعان قبراننا ما يتقن حفزنا لنا شاء الله تبارك وتعالى توخيد الأسماء والصفات إن شاء الله عزمته بسفحه ونوى صدور بإذن الله تبارك وتعالى اكتفي بهذا القدر وإني لكم سلسى معكمني جزاكم الله وخيرا بلكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته